الحمد لله رب العالمين وأصله وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى إبانهم الدين يقول الله عز وجل ويسألونك عن المحير قل هو أذى فاعتزل النساء في المحير ولا تقبوهن حتى أطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أن الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين هذا أيضا من الأسئلة التي أوردها الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو السؤال عن المحي ما شأنه وما حكمه والمراد به الدم الخارج من الأنثاء في أجيال معلومة، وهو من طبيعة المرأة وجب اللتّها. يسألونه عن المحيض، يعني هل يمنع من مخالقة المرأة؟ هل يمنع من جماع المرأة؟ هل يمنع من من السنتار فيها؟ وما أشبه ذلك، لأن اليهود كانوا إذا حارت المرأة لن يوافروها ولن يجامعوها وصارت فريطة وحدها لا يقربونها والنصار على ما قيل بالعكس فسأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال الله عز وجل في الجواب كل هو أذى يعني أن الدم أذى أذى بالنسبة للزوج وبالنسبة للزوجة أيضا ولا شك أن المرأة يلحقها عند الحير ما يلحقها من الأذاء من الأوجاء ونة وغير ذلك مما هو معروف للنساء فاعتزل النساء في المحير اعتزل النساء في المحير يحتمل أن يكون المراد في الحير أو أن المراد في مكان الحير والآلة إذا احتملت على السواء ولا مرجح إنام إذ احتمت معاينا على السوا ولا منفات بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا أي وعلى هذا فنقول اعتزل النساء في مكان الحج في زمن الحج وساتين شربان ذلك في في فوائد ولا تقربوهن حتى طهر لا تقربوا النساء أي بالجماع حتى يظهرنا أي من الحلم، فإذا تطهرنا أي اغتسل وتأمن الفرق بين الكلمتين، في الأولى حتى يظهرنا، وفي الثاني حتى يتطهر، فالأولى وصف، والثاني والثاني فعل، ولهذا لن نقول فإذا طهرنا، فالقال فإذا تطهرنا. وفسرت التظاهر هنا بأنه الغسل، وهو حقيقة هو الغسل، لقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنوباً فاتطهروا، <تصفيق> فإذا طهروا تأتون من حيث أمركم الله. يعني يتهون من من المكان الذي أمركم الله أن تأتونه، أن تأتون فيه، لأن حيث غير مكان. فما هو المكان فسر بالآيات التي بعدها إن الله يحب التوادين أن يراجلين إليه من ناصيته إلى طاعته ويحب المتطهرين أي المتنزهين بالطهر من الأذى والأحداث ثم قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم نساؤكم يعني زوجاتكم حرث لكم أي بمنزلة الأرض التي تحديثونها من أجل أن تحمل الزروع والأشجار وتنتفع بحملها فأتوا حرثكم أي مكان الحرث وهو الفرج أنا شئتم أي من حيث شئتم وهذا هو الذي أراده الله عز وجل في قول فأتوهن من حيث أمركم الله أين أتيهن من, من, من جهة الحرث وهو الفرج القبل وقدموا لأنفسكم أي قدموا لأنفسكم خيرا كما قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجنون عند الله ومن ذلك أن يتقوم نفس هذا المكان أو في هذا الموضع أن يحرص الإنسان على الجماعي بإنسان حتى يقدم نفسه الولد واتقوا الله أي إلزموا تقوى الله عز وجل وذلك بفعل أوامله واجتناب نواهيه واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه يعلموا علم يقين وثبات أنكم ملاقوا الله وذلك أن الله سبحانه وتعالى سوف يلاق العبد يوم القيامة ويقرره بذنوبه ويعترف العبد بذلك ثم إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين لما قال أعلم أنكم ملاقوه أعطى المؤمن بشاره وأنه في هذه الملاقات سوف يجد ما يسره جعنا الله وإياكم من منهم في هذه الآيات في هاتين الآياتين فوائد أولا فأنا فأنا في هاتين الآيتين فوائد فمن فوائدهما حرص الصحاب رضي الله عنهم عن السؤال فيما يعنيهم ويهمهم من أمور دينهم ودنياهم لقوله تعالى ويسألونك عن الحير ومن فوائد هذه هاتين الآيتين أن الحير أداة لقوله قل هو أداة وهل هو للزوج أو للزوجة نقول هو أذن للزوجة أولا ثم للزوج إن جامع في حال الحيض ثانيا ومن فوائد هاتين الآيتين وجوب واعتزال النساء في المحن عي في مكان الحيض في زمن الحيض فأتازم النساء في المحن ومن فوائد هذه هذه هاتين الآيتين جواز استمتاع الرجل بزوجته الحائرة على كل وجه، إلا الواقعة في الفرج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وكان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تتجل في بشرها وهي حائرة. وعلى هذا فيجوز للرجل أن يستمتع بزوجته وهي حائض بالتقبيل والضم والجماع بين الفخذين وغير ذلك مما أباح الله له فإنه لا يحرم إلا الجماع ومن فوائد هاتين العيتين أن, أن لا يشامع حتى بظهر فإذا طهرت بقي شيء آخر وهو الارتسال أما كونها لا يجانعها حتى تطهر فهذا أمر واضح لأن الدم يسير ويجهل ولا يمكن للإنسان أن يجانع في هذه الحال لما لحقه هو والمرأة من الأذى والضرر وأما بعد الطهر وقبل الطهارة فلأن آثار الدم باقية فلا بد أن يحصل تلوث ولا بد أن يرى الإنسان ما تشمئز منه نفسه من آثار الدم وهذا قد ولد في قلبه كراهية للمرأة ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أهله أن يتزِن أن يتزِن حتى لا يرى منها ما يكره ومن فائد هذه الآية الكريمة أن أن المرأة لو استخيرت والاستحارة هي استمرار الدم معها فإنها فإنه يجوز لزوجها أن يجامعها ولو كان معها الدم لكن في غير مدة الحيض أما في مدة الحيض فإنه لا يجامعها وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحابة أن ترجع إلى عادتها ثم تعتسل وتصلم ومن فائد هاتين العائتين لطف الله لطف الله تبارك وتعالى بعباده حيث حرم على الرجل أن يجامع زوجته في حال حيض وأمره أن أن بل أباح له أن يأتيها بعد التطهر ومن فائد الآية الكريمة بل من فائد الآيتين الكريمتين إثبات محبة الله أي أن الله يحب ومحبة الله عز وجل صفة من صفاته المتعلقة بإرادته ومشيئته الثابت لمن هو أهل من محبة وقد وردت المحبة خاصة بالشخص بالشخص بعينه وعامة فمن خصصها فمن خصصها بالشخص بعينه قول قول الله تبارك وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا واعثين الرعاية ذلك يا خيبر لا أرطي النطاية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فأعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أما المحبة العامة فمثل قوله تعالى إن الله يحب المتقين ويحب المسنين ويحب المقصطين وما أشبهها وأهل السنة وجماعة يقولون إن محبة الله صفة من صفاته المتعلقة بإرادته حيث كان الشخص من أحباب الله عز وجل وقول التوابين أي الرجاعين إلى الله من مآسيته إلى طاعته وسنبين إن شاء الله في حلقة القادمة شروط التوبة التي لا بد منها فإلى تلك الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين